بسم الله الرحمن الرحيم حمنا يا رب والسماء تطال تاديق ان نجمثاقب ان كن كل نفس لما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق كاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله الله السيد الغلي س يخرج من بَيْنِ الصُلْبِ والْتَرَائِبِ حاضر كبير شلاكم عظيم فَالْيَوْمَ يُذِكِّرُ النَّاسَ اخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر الله, الله, الله صلى صل صل على خضرت الحمامي خضرت الحكريم الله يفتح ليه أيها مولانا روضه من الرياض اللي جاني اعمل حاجه يوم تبل السرى فا Ola nâcil Ola səməi zəti rəj Ola rədəti səd Inna وما هو بالهزب إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا